تَنِ مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ سَقُ اللهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال دَنونا مَغْنَى لَهُمْ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا كُنَّا فِي ضَلَالَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَمَاعِهِ تَكُونُ لَغَائِدًا وارزقنا أنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكثر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 لاَ يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَنْزَلْتَ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِيءٌ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْ لَهُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ يَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كُنْتَ تَرْقِيبًا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لهم فإن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 وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَثَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَيَا عَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِندَهِ ثُمَّ عَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ لَا سِرَّكُمْ وَلَا جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما اهلفنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وعرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا نهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين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 إنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون